فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وأعتدت كل واحدة منهن سكينة وقالت وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَذَّبَ بَشَرًا إِنْ هَذَا إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَيْ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال ربي السجن وأحب إلي مما يدعوني إليه وإن لا تصرف عني كده النصب إليهم.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 ودخل معه السجن فتان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما إلا نبأتكم بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من لا تقوون لا يؤمنون بالله لا تقوون لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون